إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيل لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَتَكُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ ثَقَاتِعَةَ أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون قَالُوا نَحْنُ أَيْدِيَ قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دقلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها ذلة، وكذلك يفعلون، وإن مرسلة إليهم بهدية فناضرة، فناضرة بما يرجع المرسلون.